أنكم الحياة الدنيا، ولا يضر أنكم بالله الغرور، ولا يضر أنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغرور.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 خبيض جوال الخير جوال الخير عطاء متجدد